بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد الْأَيْدِ إِنَّهُ أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي بِالْعَشِيِّ والطير وَالطَّيْرَ كل له أواب وشدَدَنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ نِبَغَ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَحْقُ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا تُشْتِقْ ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجه واحدة فقال أكفل ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن ماب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 أركض برجلك هذا مقتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وَخُذْ وخذ بيدك فَاضْرِبْ فاضرب به ولا تحنث إنا وَجَدْنَاهُ وجدناه نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الايدي والأبصار إنا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل وليسع ودى الكفل وكل من الاخيار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 حساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مهاب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج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 قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعنوم قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين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 إنه ذِكْرٌ ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين